واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه اللاتعبدوا الا الله اني اخاف عليكم ان لا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم அலிஹ சி நினை இனஸ்வாதி கால இம்திவ உபல் நூக்கும் உசித்துல கி قَوْم قَوْمًا تَجَاهَلُوْا فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْجِهَتِهِمْ قَالُوْا هَذَا عَارِضٌ مُنْصَرٌّ مَّا هُوَ مَسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ وَدَمَّرَ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلا مَسَاكِنُهُمْ كَذَالِكَ نَجْزِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا آتَيْنَاهُمْ فَاسْتَمْتَعُوا بِهِ قَلِيلًا ثُمَّ أَخَذَهُمُ الْعَذَابُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ناكم سمعه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم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 وذلك افكهم وما كانوا يفترون